اللهم تجاوز ما كان منا من تبصير في شهرنا اللهم تجاوز ما كان منا من تبصير في شهرنا فتنت نحو الحق والمنا وانت نحو الكاب والجنة والحمد لله رب العالمين وكل اللهم على حقك ورسولك محمد صلى الله عليه